عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما إليك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أما يزكى وأما من جاءك يفعى وهو يخشى فأنت عند نها كَلَّا إِنَّا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُّبٍ مُفَرَّمَةٍ مَرْفُوَعٍ مُطَهَّرَهُ بَأَيْلِي سَفَرَهُ كِرَامٍ بَرَهُ قُدْنَا الْإِنسَانَ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ صَلَقَهُ مِنْ مُطْفَةٍ صَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شان شره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أما خذبنا الماء صدا ثم شقضنا الأرض شقا فأمذنا فيها حداً وعنباً وقباً وزيت لهم ونخلا وحدائق غباً وفاكهة لهم وأباً متاع لهم وبيئ فإذا جاء الصحو يوم يفرو المرض من أخيه وأمه وأبيه وصاحب لي وري لي بكل أمر منهم يومئذ شأنه يغني أجوهه يومئذ مسيرة ضاحكة مستبشرة ووجوهه يومئذ عليها وبره ترخها قدره أولئك كثرة كيام.